يقول رحمه الله الفصل الثالث في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه هذا لسمه هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم وهو اسم من الحمد وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيم هذا واحفقة الحمد وبني على ذنة مفعل مثل معظم ومحبب ومسود ومبدل ونظائرها لأن هذا البناء موضوع للتكثير فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة كمعلم ومفهم ومبين ومخلص ومفرج ونحوها وإن استقى منه اسم مفعول فمعناه من تكرر وقوع الفعل عليه مره بعد اخرى اما استحقاقا او وقوعا فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مره بعد اخرى او الذي يستحق ان يحمد مره بعد اخرى ويقال حميد فهو محمد كما يقال علم فهو معلم وهذا علم وصيفة اجتمع فيه الامر في حقه صلى الله عليه وسلم وإن كان عالما محضا في حق كثير ممن من تسمى به غيره وهذا شأن أسماء الرب سبحانه وتعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه هي أعلام دالة على معالي هي بها أوصاف فلا تضاد فيها العالمية الوصفة بخلاف غيرها بالأسماء المخلوقين فهو الله الخالق البارئ المصور القهر فهذه أسماء له عز وجل دالة على معالي هي صفاته وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسمائه وَجَذَلَكَ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والمعين وفي حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنني اسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابعة مجال في سماع كتاب جلاء الأفام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم عمرو بسهتي يقول رحمه الله الباب الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وتفسير الآل وعجل تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على و وآله من بين سائر الأنبياء عليه السلام وختم الصلاة بالاسمين الخاصين وهما الحميد المجيد وفي بيان معنى السلام عليه والرحمة والبركة ومعنى اللهم ومعنى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فهدي عشرة فصول الفصل الأول اجتتاح صلاة المصل بقول اللهم ومعنى ذلك لا خلافة لفظة اللهم معناها يا الله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب فلا يقال اللهم غفور الرحيم، بل يقال اغفر لي وارحمني واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم فقال في بويه زينت عوضا من حرف النداء، ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام فلا يقال يا اللهم إلا فيما ندر كقول الشاعر إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضا إذ هو في غير محل محذوف فإن كان في محله سمي بدلا كالألف في قام وباع فإنها بدل عن الأولية ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا فلا يقال يا اللهم الرحيم ارحمني ولا يبدل منه والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المناد المفرد، وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها وهذا من خصائص هذا الاسم كما اختص بالتائف القسم وبدخول حرف النداء عليهم معلام التعريف وبقطع همزة وصله في النداء وتفخيم لامه وجوبا غير مسبوقة بحرف إطلاقه هذا ملخص مذهب الخليل وثيبويه وقيل الميم عوض عن جبلة محذوفة والتقدير يا الله أمنا بخير أي ثم حذف الجار والمجرور وحدف المفعول فبقي في التقدير يا الله أم ثم حذف الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسلتهم فبقي يا اللهم وهذا قول الفراء وصاحب هذا القول يجوز دخول يا عليه ويحتج بقول الشاعر يا اللهم اردد علينا شيخنا مسلما وبالبيت المتقدم غيرهما ورد البصيول هذا بوجوه أحدها أن هذه تقدير لا دليل عليها ولا يقتضيها القياس فلا يصار إليها بغير دليل. الثاني أن الأصل عدم الحذف فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل. الثالث أن الداعي بهذا قد يدعو بالشر على نفسه وعلى غيره فلا يصح هذا التقدير فيه. الرابع أن الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أن العرب لم تجمع بينيا واللهم ولو كان أصله ما ذكره الفراء لن يمتنع الجمع بل كان استعماله فصيحا شائعا والأمر بخلافه الخامس أنه لا يمتنع أن يقول الداعي اللهم أمنا بخير ولو كان تقدير كما ذكره لم يجزل الجمع بينهما لما فيه من الجمع بين العواض والمعوض الثالث أن الداعي بهذا الاسم لا يقتضي ذلك بباله وإنما تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر لسم. السابع أنه لو كانت تقدير ذلك لا كان. اللهم جملة تامة يحسن السكوت عليها الاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب، وذلك باطل. الثامن أنه لو كانت تقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم يوصل باسم المنادى كما يقال. يا الله قه ويا زيد عه ويا عمر فه لأن الفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعله في الخط كلمة واحدة هذا لا نظير له في الخط وفي الاتفاق على وصل الميم بسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل التاسع أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد اللهم أمني بكذا بل هذا مستكرة اللفظ والمعنى فإنه لا يقال اقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان فيقول له اقصدني وأما من كان لا يفعل ولا يترك إلا بإرادته ولا يضل ولا ينسى فلا يقال له اقصد كذا العاشر أنه يسوء استعمال هذا اللغ في موضع لا يكون بعده دعاء الثمانون ومئة كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك الواحد والثمانون ومئة وقوله اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملت عرشك وملائكتك وجميع قلقي أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء الآية وقوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الثاني والثمانون ومئة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه والله أعلم وقيل زيلة الميم للتعظيم والتبخيم كزيادتها في زرقم لشديد الزرقة وابنم في لبني، وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة وقائله لحظ معاً لا بد من بيانه وهو أن الميمة تدل على الجمع وتقتضيه ومخرجها يقتضي ذلك وهذا مضطارد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى كما هو مذهب أساطين العربية وعقد له أبو الفتح بن جني بابا في الخصائص وذكره عن سيبويه واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى ثم قال ولقد مكثت برغة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه فآخذ معناه من قوة لفظه ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبا منه فحكيت لشيخ الإسلام هذا علي بن جدي فقال وأنا كثيرا ما يجري لي ذلك ثم ذكر لي فاصلا عظيما النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف والمتوسطة للمتوسط فيقول عز يعز بفتح العين إذا صلب وأرض عزاز صلبة ويقولون عز يعز بكسرها إذا امتنع والممتنع فوق الصلب فيكون الشيء صلبا ولا يمتنع على كسره ثم يقولون عزه يعزه إذا غلبه قال الله تعالى في قصة داود وعزني في الخطاب والغلبة أقوى من الامتناع إذ قد يكون شيء ممتنعا في نفسه متحصنا عن عدوه ولا يغلب غيره فالغالب أقوى من الممتنع فاعطوه أقوى الحركات والصلب أضعف من الممتنع فاعطوه اضعف الحركات والممتنع متوسط بين المرتبتين فاعطوه الحركة الوسطى. وننظر هذا قولهم ذبح بكسر أوله للمحل للمذبوح وذبح بفتحه لنفس الفعل ولا ريب أن الجسم أقوى من العرض فاعطوا الحركة القوية للقوي والضعيفة للضعيف وهو مثل قولهم نهب ونهب بالكسر للمنهوب وبالفتح للفعل وكقولهم مل ومل بالكسر لما يملأ الشيء وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل وكقولهم حمل وحمل فبالكسر لما كان قويا مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه أو غيرهما من أعضائه والحمل بالفتح لما كان خفيفا غير مثقل لحامله غير مثقل لحامله كحمل الحيوان وحمل الشجرة به أشبه ففتحوا وتأمل كونهم عكسوا هذا في الحب والحب فجعلوا المكسور الأوال نفس المحبوب ومضمومه للمصدر إذان بخفة المحبوب على قولهم ولطف موقعه من أنفسهم وحلاوته عندهم وثقل حمل الحب ولزومه للمحب كما يلزم الغديم غريمة ولهذا يسمى غراما ولهذا كثر وصفهم لتحمله بشدة والصعوبة وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات وأشدها من الصخر والحديد ونحوهما لو حمله لذهب من حمله ولم يستقل به كما هو كثير في أشعار المتقدمين والمتأخرين وكلامهم فكان الأحسن أن يعطوا المصدر هنا الحركة القوية والمحبوب الحركة التي أخف منها ومن هذا قولهم قبض بسكون واستطه للفعل وقبض بتحديثه المقبوض والحركة أقوى من السكون والمقبوض أقوى من المصدر ونطيره سبق بسكون الفعل وسبقه بالفتح للمال المأخوذ في هذا العقد وتأمل قولهم دار دورانا وفارت القدر فورانا وغلت غلايانا كيف تتابع بين الحركات في هذا البصاء في هذه المصادر لتتابع حركة المسمى فطابق اللفظ المعنى وتأمل قولهم حجر وهواء كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشديد هذه الحروف الشديدة ووضعوا للمعنى الخفيف هذه الحروف الهوائية التي هي من أخف الحروف وهذا أكثر من أن يحاط به وإن مد الله عز وجل في العمر وضعت فيه كتابا مستقلا إن شاء الله تعالى ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن ورقة طبع ولا تتأتى مع غلظ القلوب وجضب أوائل مسائل نحو التصريف دون تأملها وتدبرها والنظر إلى حكمة الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تدق على أكثر عقول التي تدق على أكثر عقول وهذا باب ينبه الفاضل على ما وراءه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وانظر إلى تسميتهم الغليظ الجافي بالعطل والجع والجعضري والجوار كيف تجد هذه الألفاظ تنادي على ما تحتها من المعالي وانظر إلى تسميتهم الطويل بالعشنق وتأمل اقتضاء هذه الحروف ومناسبتها لمعنى الطويل وتسميتهم القصير بالبحتر وموالاتهم من بين ثلاث فتحات في اسم الطويل وهو العشنق وإتيانهم بضمتين بينهما سكون في البحتر كيف يقتضي اللفظ الأول انفتاح الفم وانفراج آلات النطق وامتدادها وعدم ركوب بعضها بعضا وفي اسم البحث للأمر بالضد وتأمل قولهم طال الشيء فهو طويل وكبر فهو كبير فإن زاد طوله قالوا طوالا وكبارا فآتوا بالالف التي هي أكثر مدا وأطول من في المعنى الأطول فإن زاد كبر الشيء وثقل موقعه من النفوس ثقلوا اسمه فقالوا كبارا بتشديد الباء. ولو أطلقنا عنان القلم في ذلك لطال مداه واستعصى على الضبط. فلنرجع إلى ما جرى الكلام بثابه فنقول المي محرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه فوضعته العرب علما على الجمع فقالوا للواحد أنت فإذا جاوزه إلى الجمع قالوا أنتم وقالوا للواحد الغائب هو فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا هم وكذلك في المتصل يقولون ضربت وضربتم وإياك وإياكم وإياه وإياهم ونضائره نحو به وبهم ويقولون للشيء الأزرق أزرق فإذا اشتدت زرقته واجتمعت واستحكمت قالوا زرقهم ويقولون للكبير لاستئسدهم وتأمل الالفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقودا بها مثل لما الشيء يلمه إذا جمعه ومنه لما الله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره ومنه قولهم دار لمومه أي تلم الناس وتجمعهم ومنه الأكل اللم جاء في تفسيرها يأكل نصيبه ونصيب صاحبه واصله من اللم وهو الجمع كما يقال لفه يلفه ومنه ألم بالشيء إذا قارب الاجتماع به والوصول إليه ومنه اللم وهو مقاربة الاجتماع بالكبائر ومنه الملمة وهي النازلة التي تصيب العبد ومنه اللمه وهي الشعر الذي قد اجتمع وتقلص حتى جاوز شحمة الأذن ومنه تم الشيء وما تصرف منها ومنه بدر التم, ومنه بدر التم إذا كمل واجتمع نوره ومنه التوأم للولدين المجتمعين في بطن ومنه الأم وأم الشيء أصله الذي تفرع منه فهو الجامع له وبي سميت مكة أم القرى والفاتحة أم القرآن والنوه المحفوظ أم الكتاب قال الجوهري أم الشيء أصله ومكة أم القرى وأم مثواك صاحبة منزلك عن التي تأوي إليها وتجتمع معها وأم الدماغ الجلدة التي تجمع الدماغ ويقال لها أم الرس وقوله تعالى في الآيات المحكمات هن أم الكتاب والأمة الجماعة المتساوية في الخلقة أو الزمان قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الثالث والثمانون ومئة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ومنه الإمام الذي يجتمع المقتدون به على اتباعه ومنه ام الشيء يأمه يا إذا جمع قصده وهمه إليه ومنه رم الشيء يرمه إذا أصلحه وجمع متفرقة وقيل منه سمي الرمان لاجتماع حبه وتضامه ومنه ضم الشيء يضمه إذا جمعه ومنه هم الإنسان وهمومه وهي إرادته وعزائمه الذي تجتمع في قلبه ومنه قولهم للأسود أحم وللفحمد السوداء حيمبه وحمم رأسه إذا سودب عن حلقه كل هذا لأن السوداء لون جامع للبصر لا يدعوه يتفرق ولئذا يجعل على عيني الضعيف البصر لوجع غيره شيء أسود من شعار أو خرق ليجمع عليه بصره فتقوى القوة الباصرة وهذا بغ طويل تصر منه على هذا القدر فإذا علم هذا من شأن الميم فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إذا لم بجميع أسمائه وصفاته فالسائل اذا قال اللهم إني أسألك كأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته فاتى بالميم المؤدنة بالجمع في آخر هذا الاسم إذا لم بسؤاله تعالى بأسمائه كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أنهى الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قال يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بل ينبغي لمن سمعه أن يتعلمهن فالدعي من دوبوا إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما جاء في الاسم الأعظم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان وديع السماوات ولا ضياد الجلال والإكرام يا حي يا قيوم هذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا الموضع والدعاء ثلاثة أقسام أحدها أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والثاني أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك فتقول أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك والثالث أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحد من الأمرين فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث فإذا جمع الدعاء الأمور ثلاثه كان أكمل وهذه عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنهم وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنه ذكر الأقسام الثلاثة فإنه قال في أوله ظلمت نفسي كثيرا فهذا حال السائل ثم قال وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فهذا حال المسؤول ثم قال فاغفر لي فذكر حادته وختم الدعاء بسميل من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء وقال أبو رجاء العطردي إن الميمة في قوله اللهم فيها تسعة ودسعون من أسماء الله تعالى وقال النظر بن من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه وقد وجه طائفة هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع فإنها من مخرجها فكان الدعية بها يقول يا الله الذي جسمعت له الأسماء الحسنى والصفات العليا ولذلك شجلت لتكون عوضا على علامتي الجمع ويلواه والنون في مسلمون ونحوه وعلى الطريقة التي ذكرناها أن نفس الميم دالة على الجمع لا يحتاج إلى يبقى أن يقال فهل جمع بين ياء وبين هذه الميم على المذهب الصحيح فالجواب أن القياس يقتضي عدم دخول حرف النداء على هذا الاسم لما كان الألف واللام منه وإنما احتمل ذلك فيه لكثرة استعمالهم دعاءه والضرارهم إليه واستغاثتهم به فإما أن يحذفوا الألف واللام منه وذلك لا يسوغ للزومهما له وإما أن يتوصلوا إليه بأي وذلك لا يسوغ لأنها لا يتوصل بها إلا إلى نداء اسم الجنس المحلى بالألف واللام كطجر والرسول والنبي وأما في العلام فلا فخالفوا قياسهم في هذا الاسم لمكان الحاجة فلما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن جميع الأسماء جعلوها عوضا عن حرف النداء فلم يجمعوا بينهما والله عالم. الفصل الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنين أحدهما الدعاء والتبريك والثاني العبادة فمن الأول قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة كسكنت لهم وقوله تعالى في حق المنافقين ولا تصل على أحد منهم ما أبدا ولا تقم على قبره وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما فليصلي فسر بهما قيل فليدعو لهم بالبركة وقيل يصلي عندهم بدل أكله وقيل إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة والعابد داع كما أن السائل داع وبهما فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم قيل أطيعوني أثبكم وقيل سلوني أعطكم ففسر بهما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا والصواب أن الدعاء يعم النوعين وهو لفظ متواطئ لاشتراك فيه فمن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مقطع لدراتهم في السماوات ولا في الأرض وقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم والصحيح من القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه أي أي شيء يعبأ بكم لولا عبادتكم إيئة يقول المصدر مضافا إلى الفاعل وقال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تكسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا وقال تعالى إخبارا عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء وبهذا تزول الإشكالات الوردة على اسم الصلاة الشرعية هل هو منقور عن موضوعه في اللغة فيكون في حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا على هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة وهو الدعاء والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسلاة والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبارة ودعاء المسالة فهو في صلاة حقيقة لا مجازا ولا منقولة لكن خصص الصلاة بهذه العبارة المخصوصة كسائر الألفاظ كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسمّها كدّابة ورث ونحوهما فهذا غاية تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه وهذا لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصلي والله أعلم فصل هذه صلاة الآدمي وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده فنوعان عامة وخاصة أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أحد أحد المؤمنين كقوله اللهم صل على ال أبي أوفا وفي حديث آخر أن امرأة قالت له صل علي وعلى زوجي قال صل الله عليك وعلى زوجك وسأتي ذكر هذا الحديث وما شابهه إن شاء الله تعالى النوع الثالث صلاة الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصا على ختمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم فاقتلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوار أحدها أنها رحمته قال إسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن سوائل عن جويبر عن الضحاك قال صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء وقال المبرد أصل الصلاة الرحمة فهي من الله رحمة ومن الملائكة لقاة واستدعاء للرحمة من الله وهذا القول هو المعروف عند كثير من المداخلين والقول الثاني أن صلاة الله مغفرته قال إسماعيل حدثنا محمد بن بكر حدثنا محمد بن سواء عن جويبر عن الضحاك هو الذي يصلي عليكم قال صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الدعاء هذا القول هو من جنس الذي قبله وهما ضعيفان لوجوه أحدها أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا إن الله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمتهم وأولئك هم المهتدون فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما هذا أصل العطف وأما قوله وألف قولها كذبا ومينا فوشاد نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص من الكذب الوجه الثاني أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وأما رحمته فوثعت كل شيء فليست الصلاة مرادفة للرحمة لكن الرحمة باللواذ من الصلاة ومجباتها وثمراتها فبن فتسرها بالرحمة فقد فتسرها بعض ثمراتها ومقصودها وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير الفاظ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم تفسر اللفظة بنازمها وجزء معناها كتفسير الغيب بالشك والشك جزء مسمى الغيب وتفسير المغفرة بالستر وهو جزء مسمى المغفرة وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان وهو لازم الرحمة ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير الوجه الثالث أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين واختلف السلف والخالف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى فعلم أنه ليسا ليس رادفين الوجه الرابع أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال اللهم ارحم محمدا وآل محمد وليس الأمر كذلك الوجه الخامس أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كثاه إنه صلى عليه ويقال إنه قد رحمه الوجه السادس أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه فيبدو في قلبه له رحمة ولا يصلي عليه الوجه السابع أن الصلاة لابد فيها من كلام فيثناء من المصلي على من يصلي عليه وتنوي به وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره الواحد وتسعون والمئة ذكره البخاري في صحيح عن أبي قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة الثاني والتسعون ومئة وقال اسماعيل في كتابه حدثنا نصر بن علي حدثنا خالد بن يزيد عن ابي جعفر عند الربيع بن أنس عن أبي العلية إن الله وملائكته يصلون على النبي قال صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه وصلاة الملائكه عليه الدعاء الوجه الثامن أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناؤ ملائكته عليه ولا يقال الصلاة لبو مشترك ويجوز أن يستعمل في معنيه معا لأن في ذلك محاذير متعدده أحدها أن الاشتراك خلاف الأصلي لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد كما نفس على ذلك إيمة اللغة منهم مبرد غيره وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك أثالي أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنائه لا في طريق الحقيقة ولا في طريق المجاز وما حفي عن الشفعي رضي الله عنه من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه وإنما أخذ من قوله إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل ولا جميعهم فظل من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهما وأنه عند التجرد يحمل عليهم وهذا ليس صحيح فإن لفظ المولى من الفظ المتواطئ فالشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ وهو عنده عام متواطئ لا مشترك وأما ما حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله أو لامستم النساء وقد قيل له قد يراد بالملامسة الجماع قال هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا فهذا لا يصح عام الشافعي ولا هو من جلس مألوف من كلامه وإنما هذا كلام بعض الفقهاء المتأخرين وقد ذكرنا على ابطال استعمال اللفظ المسترك في معنائه مع الوضعة عشر في مسألات القرأ في كتاب التعليق على الأحكام فاذا كان معنى الصلاة والثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والعدات به وإضار شرفه وفضله وحرمته كما هو معروف من هذه اللفظة لم يكن لفظ الصلاه في الآية مشتركا محمولا على معنائه بل قد يكون مستعملا في معنى واحد وهذا هو الاصل في الألباب وسنعود إلى هذه المساله ان شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الوجه التاسع عن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم فصلوا أنتم أيضا عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمن تفارته من خير شرف الدنيا والآخرة ومن المعلوم أنه لو عبر على هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم فينقص القصو اللفظ والمعنى فإن التقدير يصير إلى أن الله وملائكته يرحموا ويستغفرون نبيه فادعوا أنتم له وسلموا وهذا ليس مراد الأهد قطعة بل الصلاة المأمور بها فيها هي الطلب من الله تعالى ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته ويثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريبه وتقريبه فيتتضمن الخبر والطلب وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه وإشارة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى فقد تضمنت الخبر والطلب والوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه ثناء وإرادته لرفع ذكره وتقريبه وصلاتنا نحن عليه سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك به وضد هذا في لعنة أعدائه الشالئين لما جاء صلى الله عليه وسلم به فإنها تضاف إلى الله وتضاف إلى العبد كما قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك العنهم الله ويلعنهم اللاعنون فلعنة الله تعالى لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبوضه لهم ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل للعنفه وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها من الله تعالى مصليا وإنما يقال له مسترحما له كما يقال لطالب المغفرة مستغفرا له ولطالب العطف مستعطفا ونظائره ولهذا لا يقال لمن سأل الله المغفرة لغيره قد غفر له فهو غافر ولا لمن سأله العفو عنه قد عفى عنه وهنا قد سمي العفد مصليا فكانت صلاةه يا رحمة لكان العبد رحم لمن صلى عليه وكان يقال قد رحمه يرحمه ومن رحم ومن رحم النبي صلى الله عليه وسلم مرة رحمه الله بها عشر وهذا معلوم بطلان فإن قيل ليس معنى صلاة العبد عليه الصلاة والسلام رحمته فإذا ما معناها طلب الرحمة له من الله تعالى إلى هذا بطن من هنا أحدها أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم وتغلب الصلاة من الله تعالى يقتص رسوله صلى الله وسلم عليه. عند كثير من الناس كما سنذكره إن شاء الله تعالى أثالي أنه لو سمي طالب الرحمة مصليا لسمي طالب المغفرة غافرا وطالب العفو عافيا وطالب الصفح صافحا ونحوه فإن قيل فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من الله مصليا قيل إنما سمي مصليا لوجود حقيقة الصلاة منه فإن حقيقتها الثناء وإرادة الإكرام والتقريب وأعلاء المنزلة وهذا حصر من صلاة العبد لكن العبد يريد ذلك من الله عز وجل والله سبحانه يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله صلى الله عليه وسلم وأما على الوجه الثاني وأنه سمي مصليا لطلبه ذلك من الله فلأن الصلاة نوع من الكلام الطلبي والخبري والإرادة وقد وجد ذلك من المصلي وقد وجد ذلك من المصلي بخلاف الرحمة والمغفرة فإنها أفعال لا تحصل من الطالب وإنما تحصل من المطلوب منه والله أعلم الوجه العاشر أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشر وأن الله سبحانه وتعالى قال له فإنه من صلى عليك من أمتك مرة صليت عليه بها عشر وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل فصلاة الله تعالى على المصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم جزاء لصلاته هو عليه ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي رحمته من العبد ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاه الله تعالى عليه من جنسها وإنما هي صلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم من الله تعالى ان وليا ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا والجزاء من جنس العمل فمن اثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاءه الله من جنس عمله باذن وثني عليه ويزيد تشريفا وتكريبا فسحر ارتباط العمل بالجزاء الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له فقوله من يسر على معتل يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ومن نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة السالس والتسعود ومئة ومن زئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نهر السابع والتسعون ومئة ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة ونظائره كثيرة يوضحه الوجه الحادي عشر. أنا أحداً لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله أو قال الرسول الله رحمه الله بدل صلى الله عليه وسلم لما دقت الأمة إلى الكارع عليه وعدهم مبتدياً غير موقت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مصلن عليه ولا موتني عليه بما يستحقه ولا يستحق أن يصلي الله عليه درج عصف صلوات ولو كرر الصلاة من الله الرحمة لم يمتنع شيئا من ذلك. الوجه الثاني عشر أن الله سبحانه وتعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فأمر سبحانه أن لا يدعى رسوله صلى الله عليه وسلم بيدعو الناس به بعضهم بعض بل يقال يا رسول الله ولا يقال يا محمد وإنما كان يسبيه باسمه وقت الخطاب الكفار وأما المسلمون فكانوا يخاطبونه برسول الله وإذا كان هذا في خطابه فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض بل يدعى له بأشرف الدعاء وهو الصلاة عليه ومعلومون أن الرحمة يدعى بها لكل مسلم بل ولغير الآدمي من الحيوانات كما في دعاء الاستسقاء اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك الوجه الثالث عشر أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة أصلا والمعروف عند العرب معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء قال وإن ذكرت صلى عليها وزمزم أي برك عليها ومدحها تعرف العرب قط صلى عليه بمعنى رحمة الواجب حمل اللفظة على معنى المتعرف في اللغة الواجه الرابع عشر انه يسوق أن يستحب لكل واحد أن يسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه ويقول اللهم ارحمني كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الداعي أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فلما حفظها قال أما هذا فقد ملأ يديه ابن الخير ومعلوم أنه لا يسوء لأحد أن يقول اللهم صل عليه بل الداعي بهذا معتدن في دعائه والله لا يحب المعتدين بخلاف سؤاله الرحمة فإن الله يحب أن يسأله عبده مغفرته ورحمته فعلم أن ليس معناهما واحدا الوجه الخامس عشر أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة فقوله تعالى ورحمته وسعت كل شيء وقوله إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله إن رحمت الله قريب من المحسدين، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله إنه بهم رؤوف الرحيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وقوله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقوله من لا يرحم لا يرحم، وقوله لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقوله والشاة إذ رحمتها رحمك الله فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحصل أن تقع الصلاة في كثير منها بل في أكثرها فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة والله أعلم السادس ومئتين وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله وملائكته يصلون على النبي قال يبالبون عليه وهذا لا ينافي تفسيرها بالثناء وإرادة التكريم والتعظيم فإن التبريك من الله يتضمن ذلك ولهذا قلنا بين الصلاة عليه والتبريك عليه وقالت الملائكة لإبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وقال المسيح وجعلني مباركا أينما كنت قال غير واحد من السلف معلما للخير أينما كنت وهذا جزء المسمى، فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليما وإقدارا ونصحا وإرادة هذا، ولهذا يكون العبد مباركا لأن الله تعالى بارك فيه وجعله كذلك والله تبارك وتعالى متبارك لأن البركة كلها منه فعبده المبارك وهو المتبارك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا وقبله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وسنعود إلى هذا عن قريب إن شاء الله تعالى وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال الرحمه معناها رقة القلب وهي مستحيلة في حق الله سبحانه كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيل وهذا الذي قاله هذا عرق جهدي ينض من قلبه على لسانه، وحقيقته إنكار رحمة الله سبحانه وتعالى جملة وكان جهم يخرج إلى الجذمة ويقول أرحم الراحمين يفعل هذا إنكارا لرحمته سبحانه وتعالى وهذا الذي ظنه هذا القيل وشبهة منكر صفات رب سبحانه وتعالى فإنهم قالوا الإرادة حركة النفس لجلب ما ينفعها ودفع ما يضبها والرب تعالى يتعالى عن ذلك فلا إرادة له والغضب غليان دم القلب طلب للانتقام والرب منزه عن ذلك فلا غضب له وسلك هذا المسلك الباطل في حياته في حياته وكلامه وسائر صفاته وهو من أفضل الباطل فإنه أخذ في مسمى صفة خطائص المخلوق ثم نفاها جملة عن الخالق سبحانه وهذا في غاية التلبية والأضلال فإن... فإن الخاصية التي أخذها بالصفة لم تثبت لها لذاتها وإنما يثبت لها بإضافتها للمخلوق الممكن ومعلوم أنه نفي خصائص الصفات المخلوقين عن الخالق سبحانه وتعالى لا يختضي نفي أصل الصفة عنه سبحانه ولا إثبات أصل الصفة له يختضي إثبات خصائص المخلوق له كما أن ما نوفيه عن صفات الرب سبحانه وتعالى من النقائص والتشبيه لا يقتضي نفيه عن صبات المخلوق ولا ما ثبت لها من الوجوب والقيدم والكمال يقتضي ثبوته للمخلوق لأطلاق الصفة على الخالق والمخلوق وأدى مثل الحياة والعلم فإن حياة العبد تعرض لها الآفات المضادة لها من النوم والمرض والموت وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهل المضاد له وأدى محال في حياة الرب سبحانه وتعالى وعلمه فمن نفى علم الرب وحياته لما يعرض فيهما للمخلوق فقد أبطل وهو نظير نفي من نفى رحمة الرب سبحانه وتعالى عنه لما يعرض في رحمة المخلوق من رقة الطبع وتوهم المتوهم أنه لا تعقل رحمة إلا هكذا نظير توهم المتواهم أنه لا يعقل علم ولا حياة ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق وهذا الغلط من انما إنما هو توهم صفة المخلوق المقيّدة به أولا وتوهم أن إثباتها لله تعالى ومع هذا القيد وهذا لوهمان باطلان فإن الصفة الثابتة لله تعالى مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا في ثبوت معناها وكل من نفى عن الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل لذمه نفي جميع صفاته كماله سبحانه وتعالى لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق بل ويلزمه نفي ذاته لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات المخلوقة ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى لا يشويهه شيء منها وهذا الباطل قد انتزمه غلاة المعطلة وكلما أوغل النافي في نفيه كان قوله أشد تناقضا وأظهر بطلالا ولا يسلم على محك العقل الصحيح الذي لا يكذب إلا ما جاء به رسل صلوات الله وسلامه عليهم كما قال تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فنزه سبحانه وتعالى نفسه عما يصفوه به كل أحد إلا المخلطين من عباده وهم الرسل ومن اتبعهم كما قال في الآية الأخرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فنزه نفسه عما يصفوه به الواصفون وسلم على المرسلين لتنمت ما وصفوه به من كل نقص وعيب وحمد نفسه إذا هو المنصوف بصفات الكمال التي يستحق لأجلها الحمد ومنزّد عن كل نقص ينافي كمال حمده. ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير الله نلقاكم في مجلسنا آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والآله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيديك إلى الجنة.